يا ايها المدثر اقوم فانذر وروضك فكبر وثيابك فطهر ورجز ف ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا دُعْلِي وَمَن خَلَقَتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَدُوداً وَبَنِينَ ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه فكر وقدر فقُت لك كيف قدر ثم مقت كيف قدر Ja vastasit, että tällä وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي سقر وَمَا أَدْرَكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَارِ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ الَّذِينَ ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتد الذين أوتوا الكتاب ولا وَلْيَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ga yeah, da للا ولقمر وليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر والصبح غَذِيرًا لِلْبَشَرِ مِمَّا شاء منكم أَنْ يَتَّقِذَ مَا أَوْ يَتَأَخَّم كُلُّ نَفْسٍ 1. 2. 3. 4. 5. 6. كُمْ <تكك> فِي <سقر> قَالُوا لَمْ مِنَ الْمُصَلِّ نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِيرَةِ مُعَارِضٌ كَأَنَّهُمْ أُمُرُهُمْ سَتَأْخُذُهُمْ بل يريد كل مريء منهم أن يؤتى صحفا من فَإِنَّهُ تَنْكِرَهُ